ولذلك قال تأصيل كل واحد مما نقيم والقول الصواب الذي عليه المحققون أن الأصل هو محل الحكم هو محل الحكم مثال ذلك قوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لآخر الآية فحرم الله عز وجل الخمر الحكم التحريم الأصل المقيس عليه الخمر والدليل الآية إنما الخمر والميسر والعلة الإسكار والفرع الذي يمكن أن يلحق بالخمر النبي فهنا إذا قلنا بأن محل الحكم هو الأصل فنقول الخمر هو الأصل وحكمه التحريم وعلة تحريمه الإسكار والفرع المقيس عليه النبيل أو كله بعد ذلك يقول وقس عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص القياس على الأصل يجوز ولا يحتاج إلى نص يجيز القياس عليه عندما نريد أن نقيس على أصل من الأصول لا نحتاج إلى أن نجد نصا ينص على جواز القياس في هذا الباب أو في هذه المسألة بعينها ولذلك قال بالنوع أو بالشخصي بالنوع يعني في هذا الباب أو في هذا النوع من المسائل أو في الشخص أي في عين المسألة في نفس المسألة فمثلا إذا أردنا أن نقيس على أصل من مسائل البيوع فلا يشترط وجود دليل على جواز القياس في تلك المسألة بعينها وأيضا لا يشترط وجود دليل على جواز القياس في نوع البيع لا يشترط وبعض العلماء يقول يشترط والصواب أنه لا يشترط فذلك قال وعله وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاء الاتفاق على وجود العلة في الأصل ليس شرطا في جواز القياس على هذا الأصل بل يجوز القياس على أصل اختلف في عليته اصلا أو اختلف في العلة التي أجري عليها القياس فاحيانا يختلف في الأصل هل هو معلل أم ليس بمعلل واحيانا يختلف في الأصل هل هذه علته أو تلك علته فلا يشترط أن يتفق العلماء أو أن يتفق المتناظرون على كون الأصل معللاً أو على كون هذه العلة هي الاصل حتى يجرى القياس على هذا الاصل لا يشترط على أن هذه العلة هي علة الأصل حتى يجرى القياس على هذا الأصل وإنما يكفي أن يظن المجتهد أو أن يقطع بأن هذا الأصل معلل وأن علته هي هذه هذا هو المطلوب بعض العلماء يقول بد من الإجماع على أن حكم الأصل معلل وعلى أن العلة موجودة فيه ويقوم مقام ذلك النص على عين العلة في الأصف بعد ذلك يقول الركن الثاني وهو الحكم قال وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا حكم الأصل قد يكون بالنسبة لهذا الفرع الثاني ملحقا أي يكون فرعا مقيسا على أصل آخر فيجوز كون الأصل المقيس عليه فرعا مقيسا على أصل آخر ويكون حكمه ملحقا ولهذا قال الناظم وحكم الأصل قد يكون ملحقا أن يكون ألحق بهذا الفرع لقياسا له على الأصل الاول ويجوز أن نقيس على هذا الأصل الثاني أو الفرع نقيس عليه غيره من الفروع لما يقول لما من اعتبار لدنا حققا وذلك كما ذكر الناظم أن الفرع الأول الذي هو الأصل الثاني أقرب إلى الفرع الثاني من الأصل الأول وهذا معنى قوله لما من اعتبار لدنا حققا فقد يكون الفرع الثاني أقرب لهذا الأصل الثاني من الأصل الأول ويضربون لذلك مثالاً قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية نقيس ماذا الغسل من الجنابة على الصلاة, على الصلاة في أي شيء في وجوب النية بجامع أن كلا قربه هذه العلة الجامعة فإذا تقرر وجوب النية في الغسل بهذا الطياس، كان لنا أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية. لماذا؟ لماذا لا نقيس الوضوء على الصلاة؟ نقيسه على الغسل لأن الوضوء أقرب للصلاة. لأن الوضوء أقرب إلى الغسل. الوضوء أقرب إلى الغسل من قربه للصلاة. ولذلك جاز لنا النقيس عليه ولكن بعض العلماء يقولون إنما يرجع في هذا القياس إلى الأصل والأصل الأول يغني عن هذا القياس وعن هذا التطوير بعد ذلك يقول مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعي معنى هذا الكلام أن الفرع المقيس عليه إذا كان شرعيا لا بد أن يكون مستلحقه أي أصله الذي الحق به شرعياً أيضاً فلا يمكن, فلا يمكن أن يلحق فرع شرعي بغير أصل شرعي وإنما لا بد أن يلحق الفرع الشرعي بالأصل الشرعي وأما إذا كان الفرع لغوياً فيلحق بأصل لغوي وإذا كان الفرع عقليا على القول بجواز القياس بالعقليات فيكون الأصل عقليا ايضا يقول ومن امثلته في العقل عند القائل به الحكم بحدوث جميع انواع العالم الحاقا لما لم يشاهد حدوثه بما شوهد حدوثه بجامع و افتقار الكل الى الفاعل المختار ونقيس ما لم نشاهده على ما شاهدناه بجامع أن الكل مفتقر إلى فاعل وإلى صانع وهو الله عز وجل بعد ذلك يقول وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا أي أنه ما كان الناس فيه متعبدين بالقطع أي مكلفين فيه بالعلم اليقيني لا يقاس عليه إلا ما يطلب فيه القطع بان يتيقن حكم الاصل ويتيقن وجود العله فيه وايضا يتيقن وجودها في الفرع فما يطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس اليقيني دون الظنين سياتي فيما بعد تقسيم القياس الى قياس قطعي والى قياس ظني فالشيء الذي تعبدنا الله عز وجل فيه بالقطع وبالعلم اليقيني فلا بد ان يكون القياس فيه قياسا قطعيا اي يجوز فيه القياس القطعي دون القياس الظني بعد ذلك يقول وليس حكم الاصل بالاساس متى يحد عن سنن القياس سنن معناه الطريقة بالفتح لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل يشترط في حكم الأصل أن لا يكون حائدا عن سنن القياس اي عن طريقة القياس فمتى صار الأصل حائدا عن سنن القياس فلا يكون أساساً لأي قياس ولذلك قال وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد وينحرف عن سنن القياس وابتعاده عن سنن القياس يكون بأمرين الأمر الأول أن يكون غير معقول المعنى أي لم تعرف علته فإذا كان غير معقول المعنى فهو لا يجو مما لا يجوز فيه القياس كأعداد الركعات مقادير النصب والكفارات ونحو ذلك على القول بعدم إجراء القياس في الكفارات أو في الذي لا يعقل فيه المعنى والأمر الثاني أن يكون معروف العلة ولكن علته لا تتعدى إلى غيره أي علته قاصرة لا تتجاوز محلها ولا يمكن أن توجد في غير هذا الأصل فإذا كانت علته قاصرة فإنه أيضا مما لا يجرى فيه القياس لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي أي علته ليست متعدية وأما الذي علته متعدية فهو الذي يجرى فيه القياس دون غيره ومما علته ليست متعدية الثمانية في الذهب والفضة بعض العلماء يقول إن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمانية أي كونهما أثمانا وهذا الوصف لا يوجد في غير الذهب والفضة فليس هناك شيء تثمن به الأشياء إلا الذهب والفضة بعد ذلك يقول وحيثما وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل سيان الاندراج معناه الدخول والمقصود أنه من شرط القياس أن لا يكون الفرع المقيس داخلا في نص حكم الاصل من كتاب أو سنة أو إجماع لأن لأن الحكم أو لأن الفرع إذا كان داخلا في نص حكم الأصل فهذا الدخول يغني عن القياس يغني عن القياس وإنما لا بد أن لا يكون هذا الفرع داخلا تحت حكم الأصل المقيس عليه وحيثما يندرج الحكمان في النص الأول من كتاب أو سنة فالامران قلسيان لا فرق بينهما ومثال ذلك كما يقولون لو استدل بعضه على ربويه البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فقال البر تكون فيه الربا من الربويات لأن رسول الله قال الطعام بالطعام فيأتي آخر ويقول نقيس الذرة على البر فهذا القياس لا يستقيم لما؟ لأن الذرة داخلة في حكم الأصل أو داخلة في النص في الطعام بالطعام والذرة طعام فهي داخلة فهذا الدخول يغني عن إجراء القياس والذرة والبر سياني قال بعد ذلك والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين الوفق معناه الاتفاق والقيس معناه القياس يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين لأن البحث بينهما هنا الكلام في القياس الذي يكون بين المتناظرين بين متناظرين فأكثر فإذا تناظر شخصان في مسألة من المسائل التي إثباتها يكون بالقياس إثبات حكمها يكون بالقياس فلا بد أن يكون هناك اتفاق في الحكم بين الخصمين وإلا لو اختلف في الحكم لاحتاج كل واحد منهما أن يثبت لخصمه أولا هذا الحكم فيخرجاني عن القياس إلى دائرة أخرى وهي دائرة إثبات حكم الأصل وبهذا ينتشر الحوار والخصام بينهما ولا ينحصر في المسألة المقصودة ولذلك لا بد أن يكون هناك اتفاق بينهما في حكم الأصل حتى يكون هذا القياس ملزما لأحدهما أو حجة على الآخر على الخصم الآخر أما في خصوص المجتهد في خصوص نفسه ومقلديه فيكفيه هو قلبة الظن في خصوص نفسه ومجتهد ومقلديه والمطلوب له هو أن يغلب على ظنه أن حكم الأصل هو هذا وبعد ذلك له أن يجري القياس إذا ظن وجود العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل في هذا الفرع الذي يريد أن يلحقه بهذا الأصل وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من اشتراط اتفاق الخصمين فقط هو مذهب الجمهور خلافا لبعض العلماء ذلك يقول وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدا من سلفا مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على نوعين من القياس يكونان بين المتخاصمين النوع الأول الذي يسمى مركب الأصف يسمى ماذا مركب الأصف وذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على علتين بالنظر إلى الخصمين وذلك إذا اتفق الخصمان على حكم الأصل. اتفق الخصمان على حكم الأصل، ولكن اختلف في العلة التي ثبت بها الحكم. وادعى كل أنه ثابت بعلة غير العلة التي يدعي الآخر. فهذا النوع من القياس هو الذي يسمى مركب الأصل. يقولون من امثلته قياس حلي الصبية على حلي البالغة فإن حكم الأصل متفق عليه بين المالكية والحنفية إلا أن الحنفية يقولون إن العلة أنه مال غير بالغة فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه لبلوغها والمالكية يقولون العلة كونه حليا. وهي موجودة في حلي في حلي الكبيرة وهي في حلي فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حلي البالغة هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ فحكم الأصل وهو حلي الصبية حلي الصبية اتفق عليه. بين المالكية والحنفية إلا أن العلة اختلف فيها العلماء فهؤلاء يقولون إن العلة كونه مالا لغير بالغة كونه مالا لغير بالغة فلذلك لا تجب فيه الذكاء، والمالكية يقولون كونه حليا وهذا الوصف موجود في حلي الكبير والصغير فيجرى فيه القياس يقاس عليه فهمنا هذا الأمر مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل, المتبع. في الأصل المتبع هنا يتكلم على القياس الذي يسمى مركب الوصف هو الذي كان حكم الأصل فيه متفقا عليه بين الخصمين إلا أن العلة التي يدعي المستدل أنه ثابت بها يدعي الخصم نفيها من أصلها عن الأصل وسمي هذا النوع من القياس مركب الوصف لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل مثاله يقولون قياس إن تزوجت فلانة فهي طالب على كلمة فلانا التي أتزوجها طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والمالكية قولهم فلانا التي أتزوجها طالق هذا أمر متفق عليه عدم الطلاق متفق عليه بين من؟ بين الشافعية والمالكية لكن هل يقاس عليه ان تزوجت فلانا فهي طالق الشافعية يقولون العلة في الأصل تعليق في تعليق الطلاق قبل ملك محله تعلق الطلاق قبل أن تملك محل الطلاق فهذا لا يمكن أن يكون والمالكية يقولون العلة في الأصل والمالكية يقولون هذه العلة من أصلها ليست موجودة في الأصل لأن الأصل الذي هو فلان التي أتزوجها طالق لا تعليق فيه اصلا وإنما هو تنجيز, تنجيز طلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق إذا هنا العلة التي يدعي الشافعية أن حكم الأصل ثابت بها يدعي المالكيه نفيها من أصلها عن الأصل ولهذا يسمي هذا القياس مركب الوصف مركب يقولون مركب الوصف له سورتان الأولى أن يمنع الخصم وجود العلة في الأصل مع أنه ينفي عليتها أيضا لو فرض ثبوتها والسورة الثانية أن ينتفي وجود العلة أو أن ينفي الخصم وجود العلة مع اعترافه بأنها علة الحكم لو فرض ثبوتها هو ينفي وجودها لكنه يعترف لو وجدت لكانت علة لهذا الحكم فهذان أو هاتان الصورتان هما سورتاء القياس الذي يسمى مركب الوصف بعد ذلك يقول ورده انتقي وقيل يقبل رد مثل هذا القياس انتقي واختير وبعضهم قال يقبل ولكن القائلين بقبوله اختلافوا في تقديمه على غيره اختلافوا في تقديمه على غيره فهل يقدم غير المركب على المركب أم لا يقدم فبعضهم قال يقدم المركب على غير المركب وبعضهم قال يقدم غير المركب على المركب أما بالنظر إلى نفس المجتهد ومقلديه فلا خلافة في الاحتجاج بمركب الأصل ومركب الوصف لا خلاف بينهم وإنما الخلافة في مسألة المناظرة والمحاججة الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزبنا علمنا الحمد لله على كل حال ونعوب به من حال أهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى الفرع وقد سبق أن عرفنا فيما سبق أن الفرع معناه في اللغة هو من بنى على غيره كفروع الشجرة ونحوها وقال الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على الفرع المقصود في باب القياس الحكم في رأي وما تشبها من المحل عند جل النبهة معنى هذا الكلام أن الفرع الذي هو ركن من أركان القياس اختلف فيه العلماء على قولين بعضهم قال إن الفرع هو الحكم وبعضهم قال إن الفرع هو محل الحكم وكونه محل الحكم هو القول الأصوب ومثال الفرع النبي في الحاقه بالخمر بجامع الإسكار فإن الفرع هو محل الحكم وهو السورة التي يراد الحاقها بالأصل قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى وجود جامع به متمما شرط وفي القطع إلى القطع تما اي يشترط في الحاق الفرع بالأصل أن يوجد الجامع به تاما غير ناقص فكما يوجد الجامع العلة الموجودة في الأصل لا بد أن توجد بتمامها في الفرع، فإذا نقصت هذه العلة امتنع القياس. وفي باب القطع في القياس القطعي لا بد أن يقطع بوجود العلة في الفرع، لا بد من هذا. ولهذا قال وفي القطع إلى القطع تمام فمثلا علة القصاص. علة القصاص في القتل هي القتل العمد العدوان فهذه علة القتل العمد العدوان فلا بد أن توجد هذه العلة بتمامها حتى نلحق أي نوع من القتل بهذا القتل في وجوب القصاص ولذلك قال هنا فلو حصل قتل بمثقل خطأ لا يمكن القول فيه بالقصاص قياسا على القتل بالسيف. لماذا؟ لأن علة القصاص هي القتل عمدا عدوانا وهي غير موجودة بتمامها في الفرع. لأن الفرع وهو القتل بمثقل ليس فيه منها إلا مجرد القتل. أما كونه عمدا عدوانا فهو ليس بموجود. فهو ليس بموجود. ومثال ما يقطع فيه لوجود العله في الفرع قياس الاذى بالضرب والكلام على التأفيف المنصوص عليه بقوله تعالى فلا تقل له ما افت فان العله هي الإذاء وهي موجوده قطعا في الضرب ونحوه ولذلك فإلحاق الضرب باليد مثلا بالتاثيف في التحريم أمر قطعي وهذا على القول بأن مثل هذا المفهوم قياس كما سبق أن ذكرنا الخلافة في هذا في باب القياس عند قول الناظم دلالة الوفاق للقياس وهي الجلي تُعزال داء ناس بعد ذلك يقول وَإِنْ تَكُنْ ظَنِّيَّةً فالادون لِذَا الْقِيَاسِ عدم مدون، أي أن الوصف المعلل به إذا كانت عليته ظنية أي ليس هو العله قطعا وإنما هو العلة ظنا ففي مثل القياس في مثل هذه الأمور في على مثل هذه الأوصاف يسمى عند الاصوليين بالقياس الادوى مثاله النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطعام أو أن البر بالبر مثلا بمثل وأن البر بالبر لا تجوز فيه الربا، فلو قلنا إن العلة هي كونه طعاما، إن العلة هي كونه طعاما، فهذه العلة تغلب على الظن عند القائل بها، لكن هل هي العلة قطعا؟ ليست هي العلة قطعا، ولذلك اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال إن العلة هي الكيل. وبعضهم قال إن العله هي الاقتياج والادخار ولو كانت مقطوعا بها ما اختلف فيها لأن القطعية لا خلاف فيه فالقياس الظني إذن هو القياس الأدوى ولذلك قال علم مدون أي كون هذا اللفظ علما على هذا النوع من القياس مدون ومكتوب في كتب الأصول بعد ذلك قال والفرع للأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي معنى هذا الكلام أن الفرع يقتفي ويتبع الأصل في أي شيء في الباعث أي في العلة وفي الحكم وذلك الاتباع في كليهما إما في النوع أو في الجنس إما في النوع أو في الجنس فالفرع يتبع الأصل في العلة نوعا وجنسا من حيث النوع ومن حيث الجنس والفرع يتبع الأصل في الحكم من حيث النوع ومن حيث الجنس ما فهمنا؟ طيب اولا ما الفرق بين النوع والجنس؟ الفرق بين الجنس والنوع أن أفراد الجنس مختلفة حقائقها كأفراد الحيوان، حقائقها مختلفة وأفراد النوع متفقة حقائقها كأفراد الإنسان فالإنسان نوع والحيوان جنس ولذلك قال الصنعاني في نظمه أيضا أو تختلف حقائق المعاني فالجنس أولى فتراه ثاني أعني به النوع وبعض يعكس امثالها واضحة لا تلبس طيب كيف يتبع أو ما مثال اتباع الفرع للأصل في العلة نوعا أو جنسا فمثال المساواه مساواه الفرع للأصل في نوع العلة قياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها النوعية لا الشخصية فالشدة المطربة موجودة في النبيذ بعينها بعينها أو بشخصها بعينها طبعا لأن العلة عرض لا يتشخص إلا بتشخيص محله الذي قام به وهو في مثالنا خصوص الخمر والخمر مفقود في النبيذ. فظهر أن الوحدة نوعية لا شخصية فهمنا هذا الكلام؟ فنوع العلة موجود في الفرع فالأصل هنا ساوى الفرع والفرع ساوى الأصل في نوع العلة ومثال مساواة الفرع للأصل في جنس العله قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لاتلافهما فعلة الحكم في الأصل والفرع جنس الجناية جنس الجناية والجناية جنس لما لأنها تشمل القصاص في النفس والقصاص في الأطراف وهكذا، لذلك كانت الجناية جنسا لأنها يدخل تحتها حقائق مختلفة، حقائق مختلفة. فالقصاص في الأطراف ليس كالقصاص في النفوس، والقصاص في الاعين ليس كالقصاص في العظام، وهكذا. إذ لو كانت العلة في الأصل اتلاف النفس لم يتصور القياس لعدم وجود العلة في الفرع. ويقول هنا بعد ذلك ومثال مساواه الفرع للاصل في نوع الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في أي شيء في وجوب القصاص القتل بمثقل تعرفون يا بشيء غير محدد بشيء غير حاد كالحجر ونحوه والعصا ونحوه فنقيس هنا القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص في وجوب القصاص وجوب القصاص جنس أو نوع نوع فإنه فيه مواحي والجامع كون القتل عمدا عدوانا والجامع كون القتل عمدا عنوانا فجنس وجوب القصاص في الحالتين في القتل بمثقل وفي القتل بمحدد واحد ولذلك كان هنا الفرع تابعا للاصل في نوع الحكم والجامع العلة كون القتل عمدا عدوان ومثال مساوات الفرع للاصل في جنس الحكم قياس ببع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية عليه للأبي قياس بضع الصغيرة على مالها نقيس ماذا نقيس بضع الصغير على أي شيء على مالها في أي شيء في ثبوت ولاية الأب عليه بأي جامع بأي علة بجامع الصغر فالولاية جنس لأن الولاية يدخل تحتها حقائق مختلفة فهناك ولاية نكاح وهناك ولاية مال وإلى غير ذلك أنواع الولايات وك ولاية الإمام ولاية الأشخاص وهي يدخل تحتها حقائق مختلفة فاذا هذا معنى كلام الناظم والفرع للأصل بباعث وفي الحكم نوعا أو بجنس يقتفي أو بجنس إذا الباء في بباعث ظرفيه بمعنى في بمعنى فيه وتأتي الباء بمعنى فيه كثيرا بعد ذلك يقول مقتضي الضدي ومقتضي الضدي أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض يعني أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي ضده أو نقيضه كائنة كوقع البيض أي كهدم السيوف والبيض هي السيوف للأجسان. بمعنى أنها مبتلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الاصل فإذا وجد ما يقتضي ضد الحكم أو نقيضه في الفرع امتنع القياس وانهدم القياس إذا وجد ما يقتضي ضد الحكم أو نقيضه في الفرع امتنع القياس طيب الآن نريد أن نعرف من نقيضان وما ضدان فالنقيضان هما شيئان المقابلة بينهما مقابلة بين السلب والإيجاب مقابلة بينهما مقابلة بين السلب لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع لا تفعل وإفعل مقابلة بين النفي والإثبات فلا يمكن أن يرتفع معا ولا يمكن أن يجتمع فلا تقول متحرك غير متحرك ساكن غير ساكن لا يمكن لأن هذا من النقيض أو من المتناقضات أما الضبان فهما شيئان أو هما اللذان تكون المقابلة بينهما مقابلة بين أمرين وجوديين متنافيين في ذاتيهما المنافات تكون في ذاتيهما لا يمكن اجتماعهما في ذات أخرى كالسواد والبياض فلا يمكن أن يكون نفس الشيء ونفس المحل أسود أبيض لماذا؟ لأن السواد ضد البياض إذا فهمت هذا فما أو ما مثال وجود ما يقتضي نقيض الحكم في الفرع مثاله قياس تثليث مسح الرأس على الوجه بعض العلماء يقول إن الرأس يثلث مسحه قياساً على أي شيء على الوجه بأي جامع بجامع كون كل منهما ركناً في الوضوء فيقول له المعترض إن هناك في الفرع ما يقتضي نقيض الحكم الذي وصلت إليه وهو أن مسح الرأس لا يسن تثليثه قياساً على المسح على الخف فالمسح على الخف أيضا ركن في الوضوء صحيح وهو لا يثلث وقياس والرأس يمسح فلا يثلث كمثله فهذا فمثل هذا القياس قد وجد ما يقتضي نقيض الحكم في الفرع ولذلك فمثل هذا القياس لا يكون حجة على من؟ على المناظرين أما في حق المجتهد ومقلديه فهذا طبعا هذا القياس يتبع غلبة ظنه فحيثما غلب على ظنه هذا الأمر فهو حكم الله في حقه وحق من قلده بعد ذلك ما مثال وجود ما يقتضي ضد الحكم في الفرع مثاله لو قال قائل الوتر واجب قياسا على التشهد التشهد واجب فكذلك الوتر واجب باي جامع باي عله بجامع مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فياتي المعترض ويقول له إن في الفرع ما يقتضي ضد هذا الحكم فركعتا الفجر سنه وهما مستحبان فكذلك الوتر مستحب بجامع مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فوجد في الفرع ما يقتضي ضد الحكم وجد ما يقتضي ضد الحكم ولذلك لا يكون مثل هذا القياس حجة على المناظر أو بإمكان المعترض أن يقول الوتر مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع أن كل منهما يفعل في وقت من أوقات الصلوات الخمس ولم يعهد من الشارع ولم يعرف من الشارع وضع صلاتي فرض في وقت واحد فالذي عرف من الشارع أنه وضع في كل وقت فرضا واحدا هذا ذلك يقول وهذا الذي ذكره الناظم في كون وجود ما يقتضي الضد أو النقيض في الفرع يبطل هذا النوع عن القياس ولا يجعله حجة على المناظر هذا هو المذهب الذي عليه أكثر الاصوليين وخالف في ذلك بعض العلماء قال بعد ذلك بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترر أي الأمر معاكس تماما إذا وجد ما يقتضي خلاف الحكم فلا يكون وجود ما يقتضي خلاف الحكم مبطلا للقياس وما الخلافان؟ الخلافان؟ هما المتنافيان في ذاتيهما، لكن لا يستحيل اجتماعهما في ذات ثالثة. المتنافيان في ذاتيهما، لكن لا يستحيل اجتماعهما في ذات ثالثة. كالسواد والحلاوه فهما في ذاتيهما متنافيان، لكن وجودهما في ذات أخرى لا يستحيل، لا يمتنع. فيمكن أن يكون أن يكون الشيء أسود وحلو. فإذا وجد ما يقتضي خلاف الحكم في الفرع فلا يكون ناقضا أو هادما لهذا القياس لا يكون ناقضا أو هادما لهذا القياس وهذا هو الذي عليه كثير من العلماء فكيف يجيبه إذن المعت... المعترف عليه يجيبه بالترجيح بأن يبين بأن قياسه أرجح بأن يبين بأن قياسه أرجح وكيف يكون الترجيح بين القياسات سيأتي الكلام عليه في باب الترجيح ككون وصفه قطعيا ووصف المناظر ظنيا مثلا أو كون مسلكه أقوى من مسلك المناظر إلى غير ذلك من مرجحات القياس ومثال ذلك لو قيل اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة قياسا على شهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل تظن به حقيقته فيوجب التعزير قياسا على شهادة الزور فعدم التكفير في قياس الأول ووجوب التعزير في قياس الثاني خلافان لا ناقضان ولا ضدان ف. كلا الحكمين أو كلا ما وصل إليه المتناظران شيء خلافي ولكنه ليس بشيء متناقض ولا بشيء ضدي قال بعد ذلك عدم النص ورجماعي على وفاقه أوجبه من أصل من عد لي ليني وحكم الفرعي ظهوره قبل يراضى منعي يتكلم الناظم هنا على مسألة وجود أو على مسألة هل يجوز أن يقاس في شيء وجد نص أو إجماع يدل على حكمه أو يختص بحكمه مثلا الزكاة أو الصلاة أو غيرها من الأشياء التي وجدت نصوص تختص ببيان حكمها فهل يجوز أن نبين حكمها ايضا بالقياس مثلا؟ فبعض العلماء يشترط في كون الفرع أو في جواز الحاق الفرع أو في جواز قياسه أن لا يوجد نص أو إجماع يختص به يختص ببيان حكمه وهذا يقول به الذين منعوا وجود دليلين على محل واحد منعوا توارد دليلين على محل واحد ولكن القول الذي عليه اكثر العلماء هو جواز القياس ولو وجد نص يختص بالفرع لان القياس دليل ثان ودليل مؤكد للحكم فلا يخلو من فائدة ولا يخلو من ثمرة ولذلك قال الناظم وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من اصل أي من جعل من اصوله منع الدليلين من عد لي بعد ذلك يقول حكم الفرع ظهوره قبل يراد منع اي يشترط في حكم الفرع لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل فإذا كان حكم الفرع ظاهرا للمكلفين قبل حكم الأصل فلا يجوز في مثل هذا الفرع الحاقه بذلك الأصل الذي حكمه تأخر عن حكم الفرع ويذربون لذلك مثالا يقولون كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء كان معروفا حكمه قبل نزول رخصة التيمم